بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا وليشيخنا والمسلمين قال المولف رحمه الله تعالى باب فروض موضوع وصفته الفرض لغة يقال لمعاني نصرها الحز والقطع وشرعاً ما وثيب فائله وموقب تاركه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك لنبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته المولف لما ذكر الماء وذكر ظرفه وهو الآنية وذكر مقدمات الطهارة وهي السواك والسنجاء بدأ الآن بمقاصد الطهارة فهو في الحقيقة من هذا الباب بدأ بمقاصد الطهارة وبدأ من مقاصد الطهارة بالوضوء لأنه من أعظم فروط الصلاة لأنه من أعظم فروط الصلاة فقولهم بدأ بمقاصد الطهارة كأن الأبواب السافقة كالممهدها وكالمقدمات للأبواب اللاحقة وهي على هذا أهم وهي المقصودة وقوله باب فروض الوضوء والصفته عبر في الوضوء بالفروض وعبر في الصلاة بالأركان لوجود الثالث بينهما في بين الوضوء والصلاة فأركان الصلاة أو النية في الصلاة لا تتجزع وإنما تكون لكل الصلاة بخلاف أجزاء الوضوء فإنها تتجزع النية عليها ولهذا نحن نشرط الموالاة والترتيب بين أيش؟ بين أفعال الوضوء ما يدرع لأن كل واحد له حكمه الخاص وبهذا فرقوا بينهما قول الفرض يقال لمعاني أصلها الحز والقاطع أصل الفرض في لغة العرب عند المؤلف الحز والقاطع فالمعاني الأخرى ترجع إلى هذا الأمر وقيل أن أصلها في اللغة التأثير وأن باقي الأركان ترجع باقي المعاني ترجع للتأثير ويصر الحز والقطع فالحز والقطع سمي بذلك لأن له تأثيرا ويظهر لي والله أعلم أن هذا القول الثاني أحسن وأقرب لمعنى هذا اللحظ وقوله وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه وعلى هذا على كلام مؤلف يكون الفرض والواجب واحد يكون الفرض والواجب عند الحنابلة واحد وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد أي مسألة هل الفرض الواجب واحد أم لا الرواية الأولى التي يفهم كلام المؤلف أنها هي المذهب أن الفرض الواجب واحد ان الفرض والواجب واحد الرواية الثانية أن الفرض ما ثبث بدليل مقطوع به والواجب ما ثبث بدليل ليس مقطوع به الرواية الثالثة ان الفرض ما ثبت بالقرآن فقط فلا نطلق على أي حكم من الفرض إلا إذا كان دليله من القرآن والواجب ما ثبت بالسنة الرواية الثانية قريبة من الرواية, الرواية الثالثة قريبة من الرواية الثانية لكن الحنابلة جعلوا هذه على أساس روايات وبالفعل الرواية الثالثة وإن كانت قريبه لأنها أخص بمعنى أنه قد يكون هناك دليل مقطوع به من السنة لكونه متواترا مثلا ولا يصح أن يطلق على ما وجبه فرضا الحاصل هذه الثلاث المذهب عن المحمد والمذهب هو الرواية الأولى نعم. والوضوء استعمال ماء طهول في النهضاء الأربعة على صفات مخصوصة. طيب والوضوء بدأ المؤلف لما كان الحديث الآن عن الوضوء بدأ بتعريفه فالوضوء يقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة <تصفيق> الأعضاء الأربعة في الوجه واليدان والرجلان والرأس فهذه الأعضاء الأربعة المقصودة في الإطلاق في الوضوء والحنابلاء قالوا وجه تخصيص هذه الأعضاء بالوضوء دون بقية أعضاء البدن أن هذه الأعضاء الأربعة هي أكثر الأعضاء مسارعة للذنوب فأراد الشارع أن يوجب فيها التطهير الظاهر للإشارة إلى وجوب العناية بالتطهير الباطن وهذا يعني التماس حسن التماس حسن وإن كان كثير من الناس يتبادر لذينه أن سبب تخصيص هذه الأعضاء الأربعة هو أنها أكثر الأعضاء عرضة لما يحتاج التنظف منه عرضة لما يحتاج للتنظف منه وقد تكون الحكمة تشمل الأمرين وإن كانت الحكمة الأولى لا تخطر على بال العوام ولا الخواص لا على بال العوام ولا على بال الخواص وإنما يذكرها العلماء في مثل هذه المدونات قول على صفة مخصوصة يعني على الصفة المخصوصة التي سيأتي تفصيلها في الكتاب من الترتيب والموالاة والاستفاء حم كذا إلى آخره يقول رحمه الله تعالى وكان فرضه أفازنا المؤلفة أن الوضوء فرض والوضوء فرض بالإجماع والنص أو بالنص والإجماع بالنص والإجماع كما سيأتينا في الآية الكريمة التي أمرت بالوضوء وكذلك أجمع على أنه فرض أجمع على أنه فرض يعني من حيث الأصل فهو في الحقيقة بالنسبة للروايات رمام أحمد هو فرض على كل روايات طبعا رواية التي لا ترقوا فرض وراجب لأشكال فيه لكن على الروايات الأخرى هو فرض باعتبار كل روايات يقول وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع أفادنا المؤلف أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء مع الصلاة وعلى هذا فهو مفروض في مكة وعلى هذا فآيه المائده مقرره وليست مؤسسه مقرره وليست مؤسسه والحديث الذي يشير اليه لعنه يشير لحديث ان جبريل نزل بفرض الماء بفرض الوضوء والصلاه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الوضوء والصلاه من المعلوم أن الصلاه مفروضة في مكه وعلى هذا فالوضوء مفروض في مكه وليس مفروضا في المدينة هذا هو مذهب الحنابلة وهذه أدلتهم لما بدأ بالفروض فقال نعم. فروضه ستة أحدها غسل الوجه يقولي تعالى فاصلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه إذ فولهما في حده فلا تسقط المغمرة وإن السنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوة نعم فروضه ستة بتتبع كتاب السنة وكلامه للعلم تبين أن فرض الوضوء ستة أحدها غسل الوجه غسل الوجه فرض غسل الوجه فرض في الكتاب والسنة <تصفيق> وسيأتي بكلام المؤلف حد الوجه الذي يجب او الذي افترض أن يغسل ولا إشكال في, في أن غسل الوجه فرض ويجب ولا يصح الوضوء إلا به لكن سيأتي الحديث حول مسألة حد الوجه هو الذي فيه يعني الخلاف قوله لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية صريحة بالأنبي بغسل الوجه عند إرادة الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى والثم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في بضوء ولا غسل ولا لا عمدا ولا سهوان الصحيح من المذهب أن بضوء والاستنشاق فرق وهو من صدفة لما محمد وعليه تمهير الحنابلة والحنابلة استدلوا على وجوب المضمضة والاستنشاق بأدلة الدليل الأول هذا الذي ذكره المؤلف أن الوجهة داخل في الأنف والفم داخل في حد الوجه معنى هذا الدليل أن كل دليل يدل على وجوب غسل الوجه فهو يدل على وجوب غسل الفم والأنف الذي هو المضمضة وال هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني لهم أن الأنف والفم في حكم الظاهر وكل ما هو في حكم الظاهر يجب أن يغسل والدليل على أنه في حكم الظاهر أنه لو وجدت نجاسة على الأنف أو الفم لو وجب أن تغسل ولو كانت في حكم الباطن لم, أو لم يجب غسلها وأيضا يدل على أنها في حكم الظاهر أنه لو وصل الطعام إليها ثم اتلعه لأفطر وهذا يتعلق بحكم الظاهر هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قالوا أنه في الباب مجموعة من الأحاديث التي تدل على وجوب المضمضة والاستمشاق وقاعدة تقول أن الأحاديث المرسلة إذا في لظاهر القرآن وظاهر السنة فإنها تكون حجه بالاتفاق فإنها تكون حجة بالاتفاق وهذا الدليل يبين أمرين يبين أن هذه المسألة فرق لقاعدة المرسل إذا اعتضد بظاهر القرآن والسنة أن يكون حجة بالاتفاق فهو هذا مثاله ثاني أصل المسألة وهو أن هذا هو الدليل طبعا هذا الدليل قراره شيخ الإسلام وهو أن المرسل إذا اعتضد بهذه الأشياء أنه يصبح حجة بالاتفاق ولا يستل على هذا أن نقول كيف يكون حجة بالاتفاق والوضوء والسنشاق فيه خلاف هذا لا يشكل لأنه قد يكون الدليل حجة لكن يتنازع في الاستدلال به يتنازع في وجود معارض له يتنازع بدليل في تعارض والترجيع بينه وبين دليل آخر فلا يشكل من هذه الجهة المهم أنه هذا هذه أدلة الحنابلة ثلاث أدلة وهي كما ترون من أقوال أدلة في الحقيقة بالإضافة إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بهما ولو مرة واحدة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى منه الإخلال عفوا جرى منه ترك ما ليس بواجب ولهذا توضع مرة مرة مرة مرتين مرتين ثلاث كذلك ترك تجديد الوضوء ليبين أنه سنة فمن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأفعال لبين أنها ليست واجبة فلما داوى مع المضمض الصنشاق عرفنا أنهما واجبا أنه فهذه الأدلة تدل على بوضوح على مسألة أنهما وجبان وأن مذهب الحنابلة قوي في هذه المسألة لكن مع ذلك عن أحمد في هذه المسألة سبع روايات وهو من المواضع النابرة القليلة التي فيها هذا العدد من في الرواية الرواية الأولى التي هي المذهب والتي أخذناها وجوب المضمضة والسنشاق في الغسل والوضوء يعني الذي يقولون فيها الوجوب مطلقا الثاني وجوبهما في الحدث الأكبر الثالث وجوبهما في الحدث الأصغر الرابع وجوب الستنشاق وحده الخامس وجوب الستنشاق في الحدث الأكبر الثالث وجوب الستنشاق في الحدث الأصغر السابع أننا رسلنا مطلق سبع روايات طبعا أقوى الروايات المذهب الرواية التي تقول بوجوب الاسنشاق وحده أيضا قوية والإمام أحمد قال إنما جاءت الأحاديث في الاسنشاق فعلا الأحاديث التي فيها أمر كلها في الاسنشاق وعلل أيضا تعليل لطيف وهو أن الفم يغلق تتمكن من التحكم في إغلاقه والأنف مفتوح دائما فناسب هذا الوجوب في الأنف الحاصل يعني هذا هذا ما يقول حقيقة رواية بوجوب لكن نحن لسنا في صدد الترجيح لكن الإمام أحمد عنه سبع روايات ويبدو لي أن السبب واضح وهو عدم وجود نص مباشر في المسألة عدم وجود آثار فيما أعلم في المسألة يعني قوة وتعارض الأدلة الأخرى عدم ذكر المضمضة والسنشاق بصراحة في الآية مع أن الآية اتفقوا على أنها جاءت في سياق ذكر الواجبات فمجموع هذه الأمور هو الذي أو جبال الإمام أحمد والله أعلم يعني أن تنقل عنه مثل هذه الروايات قوله رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق فرع لقاعدة الأمر المجرد عن القراءة يقتضي الوجوب وهو كما تقدم القاعدة هذه مذهب الجماهير من أهل العلم لم يخالف فيها إلا قله وقول في وهوء ولا غسل ولا عمدا ولا سهوا السبب واضح وهي أنها فرض كالركن في الصلاة لا يسقط أبدا لما قررنا أنها فرض فلا تسقط في أي حال من الأحوال نعم الفراء والثاني غسل اليدين مع المرفقين بقوله تعالى وَأَيْدِيَكُمْ يَا الْمَرَافِقِرْ نعم والثاني الثاني غسل اليدين غسل اليدين واجب بالنص والإجماع لا إشكال في هدوبه غسل اليدين واجب بالنص والإجماع ولا إشكال في هدوبه وقوله مع المرفقين الصحيح من المذهب أنه يجب على المتوضع إذا غسل يدي أن يغسل المرفقين أن يغسل المرفقين هذا منصوص الإمام أحمد وهو المذهب هذا منصوص الإمام أحمد وهو المذهب للآية واهديكم إلى المرافق وسيأتينا وجلس الدل بها وعنه رحمه الله لا يجب غسلهما في الغسل بالنسبة لي أنا لم أفهم هذه الرواية لماذا لم أفهم هذه الرواية ما معنى أنه لا يجب أن في transcends إما أن يقصد أنه لا يجب أن يغسل في الوضوء الذي فهذا الأمر للوضوء صار الكلام عن الوضوء أو يقصد لا يجب أن يغسل في الغسل هو يجب أن يغسل في, أن يعمم الجسد في الماء واضح أنا لم هذه الرواية طبعا قد يكون القصور مني هذا احتمال هذا الراجح قد يكون هناك خطأ في نقل الرواية ما أنا لم أفهم هذه الرواية كيف يعني لا يجب رسلهما في الغسل أو لا يجب يدخالهما في الغسل غير واضح بالنسبة لي غير واضح ممكن يبحث أحدكم والبعد الدرس يبحثها فإذا تبقى الله نذكرها في الدرس القادم الحاصل أنه يجب أن يغسل المرفقين إذا أراد أن يتوضع والمؤلف يقول لقوله تعالى ويديكم إلى المرافق قوله إلى المرافق إلى في هذه الآية بمعنى مع بمعنى مع لأن القاعدة تقول أن الغاية إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل, دخل. وإن كان الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيها لكن إذا كان, ال... إذا كان من جنس واحد فإنه يدخل ويدل على دخوله بالإضافة إلى هذه القاعدة اللغوية يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل المرفقين صلى الله عليه وسلم والقاعدة تقول أن الفعل إذا خرج لبيان أو لامتثال أمر فحكمه حكم هذا الأمر حكم هذا الأمر فتبين من مجموع هذا أنه يجب أن يغسل المرفقين نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه طيب. يجب مسح الرأس يقول والثالث مسح الرأس يجب مسح الرأس بالنص والإجماع من حيث الجملة يجب مسح الرأس بالنص والإجماع من حيث الجملة فلا إشكال في أنه لا يصح الوضوء إلا بمسح الرأس والآية صريحة بالأمر بمسح الرأس فهذا لا إشكال فيه وقوله هو الثالث مسح الرأس اشترط على الصحيح من المذهب أن يمسح فإن لم يمسح انه لا يجزئ فمثلا لو بلل راس بلا مسح فانه لا يجزئ فالمس مقصود هنا ولو غسل الراس غسلا بلا مسح فانه لا يجزئ وقوله رحمه الله تعالى كله يجب على المذهب تعميم الراس مطلقا للذكر للرجل والمرأه وان كان اختلفوا في محمد الله اختلفوا في ترك اليسير فمنهم من أجاز ترك اليسير ومنهم من قال أن أكثر حنابلها على عدم المجاوزة والمسامحة ولو في اليسير لكن هذا خلاف جانبي مهم الآن في المذهب يجب تعميم الرأس لما سيأتي من أدلة سيذكر المؤلف أدلة وجوب تعميم الرأس لكن هذه المسألة فيها روايات عن الإمامة هذه المسألة فيها روايات عن الإمامة الرواية الأولى وجوب مسح جميع الرأس مطلقا وهي المذهب, وهي المذهب الرواية الثانية وجوب مسح أكثر الرأس وجوب مسح أكثر الرأس هذه رواية منصوصة عن إمام أحمد لكن الحنابل اختلفوا في تفسير الأكثر فقيل الثلثان فأكثر وقيل ما فوق النصف ولو بقليد الرواية الثالثة مسح وجوب مسح قدر ناصية وعلى هذه الرواية الواجب أن نمسح ماذا قدر الناصية من أي جزء من الرأس واضح قدر الناصية من أي جزء من الرأس وقال بعض حنابل بل, بل, بل لما أحمد يريد مسح الناصية فقط لكن هم الحنابلة في الجملة عبروا عن هذه الرواية بقدر الناصية الرواية الرابعة وجوب مسح البعض للمرأة دون الرجل ففي المسألة أربع روايات في المسألة روايات المذهب منها الأول المذهب منها الأول طبعا كون المذهب الأول غريب لماذا غريب لأن المشهور عنه بما محمد والأكثر رواية رابعة ناخذ عبارات بعض كبار الحنابنة نحن قلنا الرواية الرابعة أنه يجب مسح البعض للمرأة دون الرجل أليس كذلك يقول خلال عن هذه الرواية هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد وقال أيضا العمل العمل في مذهب أبي عبد الله رحمه الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزاءها ويقول الشيخ بن قدامه الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاف وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها قال الخلال العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسح مقدم رأسها أجزاءها وقال مهنة قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح رأسي أسهل قلت له ولماذا قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها المذهب أنه, أنه وجوب مطلقا وتبين معنى أنه مطلقا يعني بالنسبة للإيش للرجل مرأة لكن يبدو لي أنا أنه ينبغي أنا أقول ينبغي يعني أن يكون المذهب الرواية الرابعة هذه أمرين الأمر الأول أنه عليها العمل في المذهب الأمر الثاني ان الأشهر والأكثر عن أحمده الأمر الثالث أنه ظاهر فتوى الإمام أحمد أنه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة فالواجب أو يعني ما أقول فتوى ألوى تلف ينبغي أنه المذهب الرواية الثالثة الرابعة التي قال عنها الخلال وبالقدامة أن هي المشهورة عن الإمام أحمد ولا أدري لماذا خرجوا عنه هذه الروايه قد تتمسك بالعمومات الى عقده ومن المعلوم ان واحد مثل الخلال متقدم وهو الذي جمع علما لمحمد ينقل هو ومهنا عن احمد مثل هذه الروايات يجب كان ينبغي المصير اليها قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى وارجلكم قوله قوله تعالى وايديكم الى في وامسحوا برؤوسكم وجه السدلال بالآية على وجوب الاستيعاب أن الباء للإلثاق ما معنى أن الباء للإلثاق المعنى عند الحنابلة أن يكون معنى الآية امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وكون الباء للإلثاق جعلوه قاعدة ومثلوا له بهذه المسألة ومثلوا له بهذه المسألة فمن القواعد التي عندرج تحتها فروع أن الباء للإلثاق نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الراس رواه ابن ماجة على المذهب يجب مسح الأذنين على المذهب يجب مسح الأذنين وجوب مسح الأذنين لاحظ معي وجوب مسح الأذنين من المسائل المبنية على مسائل أخرى فوجوب مسح الأذنين مبني على مسألتين المسألة الأولى وجوب استيعاب الرأس المسألة الثانية أن الأذنين من الرأس ما معنى أن هذه المسألة مبنية على هاتين مسألتين ما معنى هذا صحيح احسنت معنى أنه مبني عليه ما يعنيه إذا قلنا بوجوب استيعاب الرأس وأن الأذنين منه فاختلفوا هل يجب أن نمسح أو لا واضح أو لا طيب إذن هذه هي المسألة التي قلنا أن المذهب وجوب مسح الأذنين وأنه مبني على هذا الأمر الأدلة هو ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وتقدمت معنا أليس كذلك الروايات في كون الأذنين من الرأس عن الإمام أحمد في موضع سابق وأما حكم مسحل زنين ففيه عن أحمد رواية ثانية رواية الوجوب رواية الوجوب من المفردات لكن عليها أكثر الحنابلة هي من المفردات لكن عليها أكثر الحنابلة الرواية الثانية عدم الوجوب يعني أنها مستحق وهذه الرواية هي الأشهر هذه الرواية هي الأشهر وأيضا اختارها مجموعة من المحققين مثل الخلال وبن قدامى نحن أحيانا تأتينا مسائل الجمهور من الحنابلة والأشهر عن أحمد كلاهما واحد لكن تأتي مسائل مثل هذه المسألة جمهور الحنابلة على إيش؟ على خلاف الأشهر عن أحمد وكما قلت ربما سابقا أن مجموعة هذه المسائل تحتاج حقيقة إلى نوع دراسة ما الذي يجعلهم يتركون الأشهر عن أحمد ما الذي يجعلهم يتركون الأشهر عن أحمد وهي قريبة من المثلة السادقة نعم والرابع غسل رجلي لكن ان أردتم أن نقرأ ما يبين قضية أن الأشهر عن أحمد عدم الوجوب يقول وعنه لا يجب مسحهما قال الزركش هي الأشهر نقلا وقال الخلال لحظ عبر فخلال قال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عمداً أو عامدا أو ناسيا أنه يبزئه كلهم معنا في رواية أخرى وربما هذا الذي جعل شيخ السلام يقول أنه لا نقول أن الخلال استوعى بالروايات بل ترك روايات كثيرة منها هنا هو يقول الآن كلهم مع أنه في رواية صريحة عنه بالوجوب وهي المذهب وهي المذهب فتركهم لقول الخلال كلهم الذي يشعر بأن عامة أصحاب الإمام محمد يرون عنه عدم الوجوب واختيارهم الرواية غير المشهورة نقلا كما قلت يحتاج إلى بحث نعم والرابط والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقولين تَانا ورا جولكم يا الكعبين نعم والرابع غسل الرجلين غسل الرجلين واجب بالنفر واجماع الصحابة وليس بالنفر والاجماع ولكن بالنفر واجماع الصحابة رؤية اجماع الصحابة ب отноذي الحسن فالصحابة لا يزعنهم خلاف يوجد بعض الخلاف اليسير في من بعدهم لكن الصحابة ليس عنهم خلاف الحاصل أنه أجمع الصحابة على وجوب غسل الرجلين كما سيتينا في المداولات قوله مع الكعبين الكعبين هم العظمان الناتئان في جانبي الرجل يجب أن يبسلها وغسل الكعبين منصوص أحمد وهو الصحيح من المذهب منصوص أحمد وهو الصحيح من المذهب للآية كما سيتين وعنه لا يجب أن يغسل عنه رواية أخرى لا يجب أن يغسل لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي المشهورة وهي المتوافقة مع ظاهر القرآن وقوله أرجو لكم إلى الكعبائين هذا فيه دليل على أمري وجوب الغسل وأنه إلى الكعبين أما أنه إلى الكعبين فتقدم أنه إلى بمعنى مع ونفس الكلام في المرفقين يبقى معنى أنها دليل على الغسل هم يقولون الآية دليل على الغسل على قراءة نافع ومن وافقه بالنص فقراءة نافع ومن وافقه بالنص تدل على وجوب الغسل لأن تكون معطوفة على غسل اليدين بقينا في قراءة الجرع الحنابل أجابوا عن قراءة الجر بأن بأحد أمرين أمر الأول أن هذا الجر للمجاورة ولكن ضعفوه وجود الواو الجواب الثاني الجواب الثاني أن المسح في لغة العرب يطلق على الغسل والمسح ولهذا يقول انتمسح يعني فوضى المسح يطلق في لغة العرب على إيش؟ على المسح والغسل وقد بينت النصوص المتكافرة الصحيحة أن المراد بالآية الغسل وليس المسح فغاية ما هناك أن تكون الآية مجملة وبينتها النصوص أو السنة والفعل إذا جاء بيان لمجمل فيه أمر فحكمه حكم هذا الأمر فحكمه حكم هذا الأمر وأجابوا عن, عن الآية بهذين الأمرهم ووجوب الغسل يعني واضح من السنة جدا لكن مقصود العلماء الإجابة عن رواية الجار نعم ويقوي هذا كله أن جميع الذين جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل ذكروا أنه غسل صلى الله عليه وسلم ولهذا قد يكون الخلاف المروي عن بعض التابعين ومن بعدهم إما أنه لا يثبت أو أنهم لم يقفوا على هذه الأدلة فإن كان ثابتا عنهم مع وقوثهم على هذه الأدلة فهو بلا شك خلاف شاذ فهو خلاف شاذ وتنطبق عليه تعاليف الشاذ المختلفة تقدم معناه أن العلماء اختلفوا في تعريف الشاذ القول الشاذ على كل تعاليف سنطبق على هذا القول نعم والخامس الترتيب ألا ما ذكر الله تعالى أن الله أدخل ممسوح بين المرسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقة لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلو بدأ بإذن الله قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضى منكسا أربع مرات صح وضوءه من طيب. الزمن طيب يقول والخامس الترتيب الصحيح من المذهب والمنصوص عن أحمد وجوب الترتيب وأنه من فروض الوضوء فلا يصح إلا به وسيأتينا في كلام المؤلف الدليل واضح في كلام الشيخ منصور الدليل واضح إذن الترتيب عند الحنابلة واجب وفرض منصوص عليه وهو الصحيح عندهم وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب الترتيب بين المضمضة والإسنشاق وبقية الأعرام فأخذ بعض الحنابلة لسيما من المتأخرين من هذه رواية رواية أنه لا يجب الترتيب اصلا لا يجب الترتيب اصلا واضح لكن كثيرا من الحنفيه ردوا على هذا التفريع او التخريج وبينوا ان هذا لا يصح تخريجا ناخذ عبارات الشيخ الزركشي نحن نقول ان بعض الحنابل ماذا صنع اخذ من هذه الرواية روايه بان الترتيب لا يجد مطلقا يقول الشيخ زركسي معلقا وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم منهم أبو محمد يعني ابن قدامة والمجد في شرحه قال في المغني لم أرى عنه فيه اختلافا لم أرى عنه فيه اختلافا وقال في الحاول الكبير لا أعلم فيه اختلافا في المذهب إلا ذا الخطاب حكى رواية, رواية عن أحمد أنه غير واجب وتصرف الشيخ ابن قدامة هنا والمجد صحيح وهذه الرواية لا يأخذ منها رواية بعدم الوجوب مطلقا ويتحصل الآن معنا أنه ليس عن إذن محمد بالترتيب في كل الوضوء إلا رواية واحدة وهي الوجوب إنما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق إنما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق وتعدية بعض المتأخرين لها للكل ليس بصحيح بشهادة كبار الحنابلة وهو كذلك ثم قال في الاستدلال على ما ذكر الله تعالى لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب العلماء قاعدوا قاعدة وهي أن العرب الفصحاء لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لفائدة فإذا تقرر أنه لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة فلا توجد فائدة في هذا السياق إلا الترتيب واضح فإن قيل بل توجد فائدة والفائدة هي استحباب الترتيب نحن نقول الفائدة هي استحباب الترتيب وليس وجوب الترتيب فالجواب على هذا ما تقدم وهو ان الايه لا يذكر فيها الا الواجبات. لا يذكر فيها الا الواجبات فهي مسوقه مساق بيان الواجبات فالقول بان الفائده من قطع النظير نظير في هذا السياق هو لا يتناسب مع سياق الايه تم الاستدلال بهذه القضية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فإذا هذا دليل مركب فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقبل الوضوء إلا بالترتيب لكنه رتب وقال لا يقبل الوضوء إلا, بهذا إلا بهذه الصفاء فإن قل قد رويا عن علي رضي الله عنه أن الترتيب لا يجب وأنتم تقولون يجب نفهم النصوص على وفق فهم صحابة فالجواب أن الإمام أحمد أجاب عن هذا الأثر جواب واضح بجواب واضح وهو أن علي رضي الله عنه أراد تقديم اليسرى على اليمنى أراد تقديم اليسرى على اليمنى أراد بالجواز تقديم اليسرى على اليمنى طيب فإن قيل سلمنا هذا فأبي مسعود روي عنه أنه لا يجب الترتيب فما الجواب فالجواب أنه لا أصل لهذا الأثر عن ابو المسعود هذا أثر باطل لا يصح عن ابو المسعود رضي الله عنه وبهذا سلمت سلم لنا الاشتدلال فإذا جمعنا الظاهر القرآن مع ظاهر السنة تعارضت على وجوب التسيذ الذي هو مذهب الحنابلها نعم يقول رحمه الله تعالى فلو بدأ بشيء من العباء قبل غسل وجه لم يحسب له لما قرروا وجوب الترتيب أراد أن يبين بعض الآثار المترتبه على ترك الترتيب ليبين معناه لأنه كان يرى هو أن الترتيب والمو لا يحتاج إلى شيء من التوضيح يقول فلو بدأ بشيء من العباء قبل غسل وجه لم يحسب له ما هو الذي لم يحسب له لم يحسب له كل عضو غسل قبل الوجه لأنه خل فيه بالتفتيب وإن توضى منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن إذا توضى منكسا أربع مرات صح وضوءه لأنه في المرة الأولى نحسبها للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين فبهذا يكون توضى مرتبا لكن بشرط أنه يكون هذا الوضوء المنكس قريب من بعض حتى لا نقع في مخالفة ها المولاد حتى لا نقع في مخالفة المولاد يقول ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه لماذا كيف لأنه لم يرتب لأنه الآن لما غسل كل الأعضاء جملة واحدة الذي غسل في الحقيقة أولا هو الوجه باقي الأعضاء بسلت قبل الوجه فلا يعتبر ومن هنا نعلم أن الحنابلة يريدون بالترتيب أن يقع بعضها بعد بعض ولا يريدون أن تخصى جملة واحدة وإنما يريدون حقيقة هذا الترتيب أن يكون كل واحد تلو الآخر نعم ثم قال و... وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا إذا خرج مرتبا أجزاءه وإن لم يخرج مرتبا فإنه لا يجزئه فإذا خرج بالترتيب بالأعضاء الأربعة صحى وضوء لأنه صحى وصدف عليه أنه رتل لكن هل يمكن أن يخرج غير هذه الطريقة؟ إنسان إذا انغمس اول ما يخرج منه ماذا؟ إذن يعني هل هو تحسيل حاصل كلام المؤلف؟ ها؟ لا ليست تحسي الحاصل لأنه بطبيعة الحال لأنه ربما يخرج الإنسان أول ما يخرج يدي ربما يخرج رجلي فهذا ليست تحسي الحاصل لكن هذه المسائل كلها للتمرين هذه المسائل كلها للتمرين وإلا فما الذي يستدعي إن الإنسان يصنع هذه الأمور يتوظى منكسا أو يخرج مرتبا أو إلى آخر واضح لنا هذه القضايا يذكرونها وهي يعني للتمرين نعم الانغماس قد يسأل عنه بعض الناس أحيانا يسأل عن الانغماس إنه, أنه يخرج هل يكفي أن يسبح أو أن ينغمس في الماء عن الوضوء فالجواب لا يكفي إلا إذا خرج مرتبا أشخانك الله أشهد الله أهلا أستغفرك وأتغفر ليك